وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شقطا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وَأَنَّا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَ دُعَاءَ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما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 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.